احسن الله ليكم مبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يسأل هذا عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكيف الإشكال في ذلك لا إشكال في, في ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام قدمت أن الله عز وجل حما قبره وصانه وأجاب جل شانه دعوة النبي عليه الصلاه والسلام العظيمة اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد فحمى الله سبحانه وتعالى قبر نبيه وصانه صلوات الله وسلامه عليه من ذلك نعم يقصد وجود القبر في المسجد قبر النبي عليه الصلاه والسلام يعني كما هو معلوم عندما دفن لم يدفن في المسجد عليه الصلاه والسلام وانما دفن في حجره عائشة رضي الله عنها والأنبياء يدفنون حيث ماتوا وحجرة عائشة خارج مسجده صلى الله عليه وسلم حجرة عائشة رضي الله عنها خارج مسجده صلى الله عليه وسلم ثم لما حصلت فيما بعد الزيادات زيدت زيد المسجد في زمن عمر وبعد في زمن عثمان ولم يكن هناك زيادة من الجهة الشرقية التي فيها القبر وإنما حصلت هذه الزيادة في زمن بني أمية في زمن بني أمية وعلى كل فمثل ما قدمت حمى الله سبحانه وتعالى قبر نبيه عليه الصلاة والسلام وأحيط بجدر جدار من وراء جدار وصانه من أن يتخذ وثنا يعبد وما يكون من ممارسات باطلة من بعض الجهال فهي بعيدة عن القبر ذاته نعم حسن الله ليكم يقول هذا السائل حضارة الصلاة ودخلت أحد المساجد فوجدت داخل في داخله قبر هل أصلي أم أخرج الحديث, الحديث واضح حديث النبي عليه الصلاة والسلام واضح في آخر حياته ولحظاته الأخيرة من حياته واضح الحديث قال لعنة الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد والحديث واضح في المنع من مثل هذا والتحذير منه نعم أحسن الله ليكم يقول السائل هل ثبت أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تزور قبر أخيها عبد الرحمن ما يتعلق بزيارة النساء القبور الحديث في المنع صريح وفيه لعن وقد قال عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور فالحديث صريح في المنع وما كان من بعض الروايات الواردة في هذا الباب تحمل على عدم قصده قصد القبر بالزيارة وإنما يكون مرة مرت به اتفاقا في طريق أو في نحو ذلك لما قصد القبور بالزيارة فهذا فيه هذا الوعيد الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لعن الله زوارات القبور نعم صل الله عليهم يقول السائل هل إنكار العرب للبعث الذي هو الإحياء بعد الإماتة يقتط في إقرارهم بالربوبية إنكار البعث ليس عند كل العرب وكل كفار قريش وإنما فيهم من يثبته ومن يقر به ويأتي في أشعارهم و الاخبارهم ما يدل على هذا على هذا الاقرار وايضا على الاقرار بالقدر واشياء كثيره ياتي اقرارهم بذلك وان الفساد الذي عندهم فساد في جانب التعله والتعبد وعند بعضهم انكار للقدر وعند ايضا بعضهم انكار للبعث بالجماعات منهم إنكار للبعث و زعم أن الإنسان بعد موته لا يبعث زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فهذا موجود موجود وهذا الإنكار للبعث هو من الكفر من الكفر بالله سبحانه وتعالى من الكفر بالله سبحانه وتعالى، لأن من الإيمان بالله الإيمان بأنه عز وجل يبعث الناس ويجازي المحسن بإحسانه والمسي بإساءته. نعم. احسن الله لك. يستشكل إلزام بين الربوبية والألوهية إذا كان الأمر كذلك. يستشكل إيش؟ التلازم بين الربوبية والألوهية. الربوبية والألوهية. الربوبية وصف لله عز وجل دال عليه اسمه الرب والألوهية وصف لله سبحانه وتعالى دال عليه اسمه الإله والربوبية هي أفعال الله من خلق ورزق واحياء وإماتة وتدبير والألوهية أوصاف الكمال التي اتصف الله سبحانه وتعالى بها فاستحق أن يؤله وأن يذل له سبحانه وتعالى وأن يخضع وتوحيد الربوبية إيمان وإقرار من العبد بأفعال الله سبحانه وتعالى وتوحيد الألوهية هو إفراد العبد لربه بالذل والخضوع والانكسار فالفرق بين النوعين واضح وظاهر في الأدلة في كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن لم يعرف الفرق بين الرب والإله لم يعرف الفرق بين نوعي التوحيد العلم والعملي. والله عز وجل خلق الخلق للعلم والعمل. العلم لتعلم أن الله على كل شيء قدير والعمل وما خلقت الجن الا ليعبدون. فالذي لا يعرف الفرق بينهم لم يعرف الفرق بين نوعي التوحيد والكفار عرفوا الفرق بينهما الكفار الذين بعث فيهم عليه الصلاة والسلام عرفوا الفرق بينهما فلما دعاهم إلى توحيد العبادة أنكروه مع إقرارهم بالربوبية وهذا معنى قول الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل هل يجوز للعبد أن يطلب من ربه أن يجعل له آية لكي يعرف أنه تقبل منه حجه لا وإنما الذي ينبغي عليه في هذا المقام أن يسأل الله القبول وأن يرجو الله سبحانه وتعالى القبول والعبد مهما أتقن وأجاد وأحسن في العمل لا يجزم بأن عمله متقبل مهما أحسن ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في وصفه لعباده المؤمنين الكمل في سورة المؤمنون قال والذين يؤتون, ما آتوا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجله أنهم إلى ربهم راجعون ومعنى يؤتون ما آتوا أي يقدمون ما يقدمون من قربات وطاعات وقلوبهم خائفة ألا تقبل تلك الطاعات هذه صفة المؤمنين الكمل هذه صفة المؤمنين الكمل يقدمون الطاعات بإتقان وإحسان وإيجادة وهم خائفون أن لا تقبل وقد سألت عائشة رضي الله عنها كما في المسند للإمام أحمد سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن معنى هذه الآية قالت هل المراد بها الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخافا يعذب قال لا يا ابنة الصدي ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخافا لا يقبل فالعبد يقدم الطاعة والقربة ويخاف أن لا تقبل بل يرجو القبول ويخاف أن تكون ترد عليه ابن عمر رضي الله عنه ما يقول لو أعلم أنه تقبل مني سجدة واحدة خير لي من الدنيا وما فيها هذا ابن عمر وعبد الله بن أبي مليكه التابعي الجليل كما جاء في الخبر الصحيح قال أدركت أكثر من ثلاثين صحابي كلهم يخاف النفاق على نفسه ما يزكون انفسهم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى ولهذا يقول الحسن رحمه الله ان المؤمن جمع بين احسان ومخافه والمنافق جمع بين اساءه وامن يعني عمله سيء وهو امن من مكر الله والمؤمن يحسن في العباده ويجتهد وخائف خائف كما قال الله سبحانه وتعالى والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم مجلة أنهم إلى ربهم راجعون وفي القرآن خليل الرحمن عليه السلام وهو يبني بيت الرحمن يسأل الله القبول وإذا يرفع إبراهيم القوائد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أحد السلف وهو أهيب بن الورد كما نقل ذلك ابن كثير في تفسيره لهذه الآية قرأ هذه الآية وبكى قال خليل الرحمن ويبني بيت الرحمن ويخاف لا يقبل خليل الرحمن ويبني بيت الرحمن المكانة خليل الرحمن والعمل بناء بيت الرحمن وخ... ويخاف لا يقبل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وفي سورة إبراهيم يقول في دعاءه عليه السلام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء إن الله القبول فهذا الذي ينبغي على العبد أن يجتهد ويجد في العبادة وتكميلها وتتميمها ولا يزكي نفسه لا يزكي نفسه لا يقول كملت العمل ولا يقول أتممته ولا يقول وفيت ولا يقول لم انتقص شيئا بل يقول أنا مقصر وأسأل الله القبول ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يتقبل منا أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم مغفل لنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الاموات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو أمرنا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 أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسعر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين إليك أواهين منيبين لك مخبتين لك مطيعين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا